لآل, لآل القرآن أ موسوعه النابلسي ي ا ل إن للعلوم ا ن ا ي الاسلاميه ل الذين ذ ي ك موسوعه ق ا ل ى ن ا ب ه م و ي ت ويتفكرون ف في ك ر و ن خ ل ق ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ربنا ض م ا خ ل ق ت ه ذ ا ب ا ط ل ا ربنا 「そして私たちは今日の夜を迎えたのは」 Baby、hey.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 م أ و ا ه جهنم م و ب س ا ل م ه ا ل ك ن ا ل ذ ي ن اتقوا ر ب ه م ل ه م جنات ج ت ر ي من تحتها ا للعلوم أ ن ه ا ا ر خ د ي فيها ن نزلا من ن ا ل ه ا ن ل ا ل ل ا م ي ه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 you <laughs> لفضيله الدكتور محمد ر ا ت ف النابلسي